121-وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا, ألا تتخذوا من دوني وكيلا 122-وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني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 ال الرِيةَمَن خَمَلنا ملوحٍ إنه كانََ عبدًا شكور وَقضنَا إلى بَن إصائلَ فيكتاب تُفْسد في الأرض لا تُفْسِد النَّ في الأرض مَغوتَيننِ وَلا تعل النَّعلوبام. وَقضَنَا إلى بَن إصائلَ في الكتاب تُفْسدَّ في الأرض لا تُفْسِد النَّ في الأرضِ مَروتَينِ وَلا تعل النَّعلو كَ كبير وَقضَين إلى بَن إصائلَ فيكتابِ تُفْسدَّ في الأرض لا تُفْسِد النَّ في الأرض مرتين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 117- بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد 118- فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا 119- فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم, بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد 110- فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثمُ ردَدنا لَكُم الكروةَ عَلَم وَأَمددناكم وَأَمدَدناكم بأَموالِ وَبَنينَ وَجَعلناكمُْ أَكسَرَنَ فيِي رااب ثمُم رَدَدنا لكم الْكَروَةَ عَلَم وَأَمددناكم وَأَمددناكمُ بأَموالِ وَبَنينَ وَجعلناكمْ أَكسَرَنَ ثمُم رَدَدناَا لَكُم الكَروَة عَيهِم وَأَمدَدناكم وَأَمددناكمُمْ بأَموالِ وَبَنينَ وَجعلناكممْ أَكْأكثرَرَنَ فيِي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 إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وجوهكم, ليسوء وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةِ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا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 143-عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا 145-عسى ربكم أن يرحمكم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا 146-عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم 129-عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا 120-إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم, أن لهم أجرا أن يرحمكم وإن عدتم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم ان لهم اجرا كبيرا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم ان لهم اجرا كبيرا وَأَ الذينَ لا يُؤْمنِنونَ بالالآخرِرَةِ عَعْتَدِنا لَهُْ عذابًا أليمَا وَأَ الذيِنَ لا يُؤمنِنونَ بالِالآخرَِةِ أَعتدنَا لَهُْ عذاابًا أَليمَا وَأَ الذينَ لا يُؤْمنِنونَ بِالآخرَِةِ عَعْتَدَِا لَهُْ عذابًا أليمَا وَيَيدُرُ الْ الإِنسانَُ بالِالشَّرِّدُ عَأَهُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ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 وَكُلَّ إنسانأَلزَمنهُ قَاائِرَهُ فِيعُنُقِي وَنُخْرِرجُ لَ يَوْمَ الْ القِيامَةِ كتابقاه مَشور وَكُلَّ إنسانأَزَمنهُ لَهُ يَوْمَ الْ القياامَةِ كتابَقاه مَشُور كل إنسانزَمنهُ قائهُ فيعنق وَنُخررجُ له يومَ القيامة كتابي القاه م يشور بقرأ كتابك بقرأ كتابك كفابِ نفسكَ اليوم عيكَ حسيبا بقر كتابك بقرَ كتابك كَفابِ نفسكَ اليوم عيكَ حسيبا بقرأ كتابك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 وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ وإذ ارادنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وإذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترف فيها امرنا مترف فيها ففسقوا فيها فحط عليها القول فحط عليها القول فدمرناها تدميرا وكان اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا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 مَنْ كان يريد الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ ومن اراد الْآخِرَةَ وسعا لها سعيا وهو مؤمن وهو مؤمن فاولائك كان سعيهم مشكورا ومن اراد الاخره وسعا لها سعيا وهو مؤمن وهو مؤمن فاولائك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 كلُّمِدّه أُولاءِ وَهاءُولاءِ مِنْ ععَقَااءِ رَبّك وَما كان عطاء رَبِّك مَحْذور كلُّمِدّهَا أُولاءِ وَهاءُلَاءِمِنْ ععَقائ رَبِّك وَما كان عط أ رَبِّك مَحْذور انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخره أكبر درجات وأكبر تفضيلا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض درجات واكبر تفضيلا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخره اكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله الهًا آخر فتقعد مذمومًا مخدولًا لا تجعل مع الله الهًا آخر فتقعد مذمومًا مخدولًا لا تجعل مع الله الهًا آخر فتقعد مذمومًا مخدولًا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 واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقرب وارحمهما كما ربياي صغيران واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقرب وارحمهما كما ربياي صغيران واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقرب كما ربياي صغيران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 إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِنَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ بِتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرُشُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ بتِغَ أأَحْمَة مِغَبِّكَ تَشوهَا فقُلهُم قَْولًا مَسُور وَإِمما تُعْرقًا عَنْهُم بتِغَ أأَحْمَة مِغَبِّكَ تَشوهَا فقُلهُم ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم من محسور ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقصد محسورا ان ربك يبسط رزق من يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا إن ربك يبسُط طالم ش وَق إنه كان بذيراده خبيًا بصير إن ربك يبسُتر طالم ش وَويق إنه كان بغاده خَبًا بصير. ولا تقتلوا اولادكم خشيه الاكل نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقتلوا اولادكم خشيه الاكل نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا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 ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وانوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا ولا تقربوا مال هي احسن حتى يبلغ اشده وانوفوا بالعهد ان كان مسؤولا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك, كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تقف ما ليس لك به علم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 ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال قولا ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال قولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال قولا كل ذلك كان سيؤه عند ربك مكره كل ذلك كان سيؤه عند كل ذلك كان سيؤه عند ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله الهه اناقره فتلقى في جهنم فتلقى في جهنم لمن مدحورا ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله الهه ان اخر فتلقى في جهنم فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ذلك مما اوحى إليك ربك من 119. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم, فتلقى في جهنم ملوما مدحورا 110. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما أفَأصكُمْ رَبّكم بِالبَنين وَاتخَدَ منِ الملائكَةِ إِناات إنك لتقولون قَول عظيم أفَ أصىكمُم رَبّكم بِالبَنين وَاتخَدَ منِ الملائكَةِ إِناات إنكُم لتقولون قَول عظيم وَلَقد صوَفْنا في هذا القُرآن لَذكر لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُمُ آلِهَةٌ كَمَا كما كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبِتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُمُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبِتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُمُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ كَمَا يَقُولُونَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا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 تُسببح لَهُ السماواتُ السَّبعُ وَالْأَررض وَمَنْ فِيه وَإّ شيءَي إللاا يُسَبح بِحّهِ وَلا وَِ لا تَفقَهُونَ تَسْبحَهُ إهُ كانَانَ خَليمًا غَفور وَإذاَا قََأْتَ الْ القُرآنَ جعلنا بَيكَ وَبَينَ ال الذيينَ لا يُؤمنِنونَ بالِالآاقَِةِ حجابًا مسُوراب.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 نحن علملَمُ بِماَا يستمرِونَ بهِه إذ يستمرِونَ إلييك إذ يستمرِونَ إليكَ وَإِذهُم ننجى إذ يقول الظالمونَ إَتَّبِرونَ إلاا رج مسورال نحنُ علملَمُ بما يستمرِرون بهه إ يستمرِرون إلييك إذ يستمرِرونَ إلييكَ وَإِذهمم ننجهَا إ يقول الظالمون إ تتبرِون إلاا غجل مسورال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 <تصفيق> انظر كيف ضربونك الامثال فضلوا, فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا انظر كيف ضربونك الامثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقال اذا كنا عظاما ورفاتا الا اننا مبعوثون خلقا جديدا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 122-أو خلقا مما يكبر في صدوركم 123-فسيقولون من يعيدنا 124-قل الذي فطركم أول مرة 125-فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا 126-قل عسى أن يكون قريبا 127 خلقا مما يكبر في صدوركم 128-فسيقولون من يعيدنا 124-قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا 125-قل عسى أن يكون قريبا 126-أو خلقا مما يكبر في صدوركم 127-فسيقولون من يعيدنا 128-قل الذي فطركم أول مرة والعساه ان يكون قريبا يوم يدعوكم يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون ان ليستم الا قليلا يوم يدعوكم يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون ان ليستم الا قليلا يوم يدعوكم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 124-ولقد خضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبرا 125-وربك أعلم بمن في السماوات والأرض 126-ولقد خضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبرا 127-قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا قلد الذيينَ زَعتُم مدونُونه فَلايم لكَ كشفَّّعًاكم وَلا تتحويلَ قُلدَ الذيينَ زَعتُم يدُونه فَلايم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 148-قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا 149-وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا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 وَإذْقُلنا للِملائكَ تسجد لآدم فسجد إ إابسَ قَا أأَسد لنْ خللَقُ تغناقال أرأيتَك هذا الذي كَم تعل لاإن أخرتَني إلى يوم القياام لِأَخرُتَن إلى يوم القيامةةِ لاأَحتَنك النذُّيةة إلاا قلا ف أرأيتك هذا الذي كرمت ت عليه لاإ أخرتني إلى يوم القيامة لا أخرتني إلى يوم القيامةنا أحتنك النذُّيةة لاحتنك النذَُّهُ إلا قليلا 125-قال أرأيتك هذا الذي كرمت تعل لاإ أخرتني إلى يوم القيامة لئن اخرتني الى يوم القيامه لا احتركن ذريته لا احتركن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فمن تبعك منهم فان جهنم جهنم جزاء امهورا قَالَ اِذْهَبْ فَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنْهُمْ فَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءٌ مُّهِينٌ قَالَ اِذْهَبْ فَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنْهُمْ فَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءٌ مُّهِينٌ وَتَفزز م من طعْتَ منِهم بصَوتِكَ وَجل بعَم وَجللِ بعَهمم بِخَيْلِكَ وَجنِك وشارِكم وشارِكهم في الأموالِ والأوونَادِ وَعددهم وما يعددهمم الشيطان إاغرورام واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرور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 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ربكم الذي يسجلكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما ربكم الذي يسجلكم الفلك في البحر لتبتغوا كان بكم رحيما الذي يسجلكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما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 وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفمن كنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصلة أو يرسل عليكم ثم لا تجدوا لكم وكيلًا أم أن كنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى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 أَفَمِنْ تُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُونَ لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَرَةً أُخْرَى يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ عَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقُكُم بما كَسَرْتُمْ فَيُغْرِقُكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونَ لَكُمْ عَلَيْنَا به سبيعا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 يرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا بيعاً ام امنتم ان يعيدكم فيه تارة اخرى ويرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدون لكم علينا بيعاً ام امنتم ان يعيدكم فيه تارة اخرى 124- فيرسل عليكم مِنَ من الريح فيغرقكم بما كفرتم, فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تبدوا لكم علينا به تبيعا 125- أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونَ لَكُمْ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ مِنَ الطَّيِّبَاتِ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 فمْ أُوتِيَ كتابَهُ بِيَمين فَأول إِكَ يَقْرَأونَ كتابهم فَأُلائِكَ يَقْرَأونَ كِتابهم وَلَا يُبْلَمونَ فَتِيلَ وَمَنْ كََ فيِي هذِ أَم فَهُو فِيآفرِرَةِ أَعم فَهُو فآفرَِةِ عَم وَأَضَلُّ سَبلَ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 وَإكَادُ لا يَستِْنونَكان الذيأَ حن إلَكَر تفتَريع عَلينا غي وَإذاتخذوكَ غليلَ وَإكَادُ لا وَإِنكَادُ لا يَفتْنونك عن الذيذ أَوْ حَينَا إلَكَ للتَفْتَريِيع عَلَن غيه وَإِذَا الاتخَذُكَ خليلَ وَلوناَا أَ سََّتنا كَلَقَذك التتمْكنُ إلَهِمْ شيئًا قليلا أَن سَبتنكَ لَذِكِ التتكننوا إليهِم شيئًا قليلا ولولا أن ولولا ان ثبتنا لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لا اذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لا تجد لك علينا نصيرا اذا لا اذقناك ضعف الحياه وضعف الممات لا تجد ثم لا تجد لك علينا نصيرا إذ لا أأَذَقُنَا كَضِعْفَ الحياتةِ وَضِعْفَمَماتِثَُّ لا تجدثَُّ لا تجد عَلَن نَصير وَإكَادُ لا يَستْتَف الّونَكَ مِنْ الْ الأْرضِ يُخْرِجوكَ مِنْها وَإذ ال لا يَلْلبَثونَ خلِافَكَ إِللاا قَليلا وَإكَادُ لا يَستْتَف الُّونَكَ مِنْ الْ الأْرض يُخْرجوكَ مِنْهاَا وَإذَا ال لا يَلْلبثونَ خلِافَكَ إِللاا قَليلا 124-وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا 125-سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا 126-سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا سَُّ مقد أرسلناقبنك موس لنا بلا تجد لسَُّ لا تتحويلا أقم الصلاة لدُلوك الشَّمس إلى فسَقِ الليل وقرآان الفج إن قُرآان الفجركَان مشهود أقم الصلاة لدُلوك الشَّمس إلى فسَق الليل وَقرآان الفج إن قرآان الفجركان مشهود.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 122-عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك 124-عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق 126-واجعل لي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وَٱرْزُقْنِي وَأَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَٱجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَٰنًا نَّصِيرًا وَٱرْزُقْنِي وَأَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَٱجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَٰنًا نَّصِيرًا وَقُلِ جاء ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ الباطل إن الباطل كان زهوقا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 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للمُؤمِنين وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإذا أنعَ على الإِنسان أأَعرضَ وَنَآ بجانبِ وَإذا مسم الشّر كانَ يأوس وَإذا أنعَ على الإِنسان أأَعرضَ وَنَآ بجانبِ وَإذا مسم الشّر كانَ يأوسام وَإذا أنعَ على الإِنسان أأَعرضَ وَنآ بجانبِ وَإذا مسم الشّر كانَ يأوس قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ فَرَبُّكُمْ هو بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بمن هو أهدى سبيلا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 لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 112-ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا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 وَقَالُوا لَنُؤْمِنَ لن لَكَ حَتَّى حتى لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا وَقَالُوا لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا وَقَالُوا لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار فتفجر الانهار في لا نها تفجيرا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار فتفجر الانهار لا نها تفجيرا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 124-قل سبحان, سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا 125-أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء 126-ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه 127-قل سبحان, سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا ابْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِلَّا أَن قَالُوا أبعث اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا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 كل كان ف الأرضَدائكَةُ يَمشونَ مُطُئّين يَيمْشون مطمَ إّينَ لَزلنا عَلَهِم مِن السمائمَ لَلكوسوُول قَّ كان ف الأرضمدائكَةُ يَمشونَ مُقم إّين يَيمْشون مطمَ إّينَ لَزلنا عَهِم مِن قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم كان بعباده خبيرا بصيرا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا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 ذلكم جزاؤهم بانهم كفروا باياتنا وقالوا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا الا اننا لمبعوثون الا اننا لمبعوثون خلقا جديدا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 فَأَذَ الظالِمونونَ إللاا كُفورام فَلَم يَروا أن اللهه الذي خَلَقَ السَّنواتِ وَالأَرضَ قادِرٌ عَ أي يَخْلُقَ مِمثلهمم وَجَعللَ لَمْ أجَلَ الل ربَ فِيهِ فَأَذَ الظَّالِمون فَأَذَ الظالِمونونَ إلاا كُفورام قُل لَو أَن تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذَن لَّأَمْسَكْتُمْ إِذَن لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لمسكتم اذا لمسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قطورا قُل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي لذبتم اذا امسكتم اذا امسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قطورا ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسال بني اسرائيل بر إ الصرِلَ إج أَهُم فَقالَالَ فقال لَ ف الرعول فَقَا لَ ف الرعوْنُ إِنّ نأَعّكَ يَامُ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَرَىٰكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيات بينات فاسأل بني اسال بني اسرائيل اذ جاءهم فقال لهم فرعون فقال لهم فرعون اني لا اهرنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما انسلها هؤلاء ما أنزل هؤلاء رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرُ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أَنزَلَهَا أُولَٰئِكَ مَا أَنزَلَهَا إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرُ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فرعون قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أُنْسِلَهَؤُلَاءِ مَا أُنْسِلَهَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَصَابَ ۚ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن معه جميعا فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن نعموا جميعا فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن نعموا جميعا وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا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 وَمَا أْرسَلناكَ إِللاا مُبَشِّرَ وَنَذير وَبالِالْحَقِّ أنزَلناَاهُ بِالْحَقِّ نَزَل وَماَا أأَررسَلناكَ إللاا مُبَشِرَ وَنَذير وَبالِالْحَقِّ أنزَلناَاهُ بِالْحَقِّ نَزَل وَقآن فرَقناهُ لتقأهُ على الناس على مُكس للتقأهُ على الناس على مُكث وَونزلناهُ تزلا وَقرآًا فرَقناهُ للتقرأهُ على الناس على مُكس للتقأهُ على الناس على مُكث وَونَزلناهُ تزلا وَقرآن فرَقناهُ لتقأهُ على الناس على مُكس لِتَطْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَا مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا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 ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويخرون للأذقان, يبكون خشوعا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا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 وَُغش المُؤمنينَ الذين يعملون الصالخات أن لَ أأَجرًا فَسنَا فَيمَثِبَتس شدديددا م الذي هو يُغَش المؤمنين وَُغَشرر المؤمينَ الذين يعملون الصالخَات أن لَ أجرًا فسنَا. قيمًا لينذر بأسًا شديدًا للذين هو ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم أجرا حسنا ماكثين فيه ابدا ماكثين فيه ابدا ماكثين فيه, ما فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ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 124- كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا 125- فلعلك باقع نفسك على آثارهم, على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا 126- فلعلك باقع نفسك على آثارهم, على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ عَلَى آثَارِهِمْ إن لم يؤمنوا لَّمْ الحديث بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِن جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا إِن جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً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 أَمْ حسبت ان اصحاب الكهف واروقيل كانوا من اياتنا عجبا ام حسبت ان اصحاب الكهف واروقيل كانوا من اياتنا عجبا ام حسبت ان اصحاب الكهف واروقيل كانوا من اياتنا عجبا اذ اوى الفتيه الى الكهف فقالوا ربنا اتانا من لدنك رحمه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 اذْا وَالْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً رَّبَّنَا آتِنَا لنا لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَأَضْرَبْنَا عَلَى أَذَانِهِمْ فِي الكهف سنين عددا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحصَىٰ لِمَذْهَبٍ لَبِثُوا أَمَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحصَىٰ لِمَذْهَبٍ لَبِثُوا نحن نقص عَيك نَبأهم بالحق إنهم فتة آموا بربّهم وزدهمهُدا نحْ نَقص عَيك نَبأهم بالحاق إنهم فتي آموا بره وزدهمهدا نحن نَقص عَيك نَبأهم بالحاق إنهم فتة آموا بربّهم وزدهمهدا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 اذقام فقالوا ربنا رب السماوات والارض ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الهه لقد قلنا اذا شططا وربطنا على قلوبهم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 وَإِذَ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ فَأَنَّ إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مُرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ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 وَإِذا غَرَبَ التقْرِغهُم ذا تَ الشمال وَهُمْ فِي فَجوَة م مِْه ذَلِكَ منِنْ آيات اللهه مََه لِل الله فَهُوَمُهتَدَ وَمَي يُبِْفَلنُ تَجددَ لَهُ وَلَ م منن مُرشد وَتَخْسَبهُم أيقاضَ وَهُم رقودَ وَنُقلِّبهمم ذاتَ اليَمين وَذاَا تَ الشمال وَكَبُون وكلبهم باصق فراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وتحسبهم أيقاضا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم, وكلبهم باصق فراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وتحسبهم أيقاضا وهم ردود 127- ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باصق ثراعين بالوسيد 128- لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا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 124-قعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا 125-وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم 126-قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبستم فبعثوا احدا فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها اسكى طعاما فان ياتيكم برزق منه فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعَضَ يَوْمٍ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدا فبعثوا احدكم بورقتكم هذه الى المدينه فلينصر ايها اسكى طعاما فلياتكم برزق منه فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا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 فَقَالوا بَنُو عَلَيْهِم بِنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا وَكَذَلِكَ أَخْذُرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ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 فَقَالوا بَنُو عَلَيْهِم بِنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا 136. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة, ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب 137. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراب لا تستر فيهم منهم احدا سيقولون ثلاثه والرابعهم كلبهم ويقولون خمسه ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيظ ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم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 يَقُولُونَ ثَلاثَةٌ وَرَادِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسًا وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيِّبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَانِيهِمْ كَلْبُهُمْ قُرْبِي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ولا تستفت بهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا ولا تقولن أن لشيء اني فاعل يشاء اذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب منها رشده الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب منها رشده الا ان يشاء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 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهها ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه, واتبع هواه وكان أمره فرقا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 إن الذينَ آمن وَعملِلُ الصالحَات إ لا نظيع أجرم أَحسَنَ عمللا إن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 أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا قبرا من سندس وإستبار متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنك مرتفقا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا, ويلبسون ثيابا قبرا من سندس وإستبار متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا <تصفيق> وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ قَرْيَتَيْنِ جَعَلْنَا لِإِحْدَاهُمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَجَعَلْنَا لِلْأُخْرَى حَرْثًا ۖ كِلْتَاهُمَا حَمْنَا وَأَسْقَيْنَا بِنَهَرٍ ۚ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ قَرْيَتَيْنِ جَعَلْنَا لِإِحْدَاهُمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَجَعَلْنَا لِلْأُخْرَى حَرْثًا وَضَرَبَ لَهُم مَثَلَ قَرْيَتَيْنِ جَعَلْنَا لِإِحْدَاهُمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ, جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وَجَعَلْنَا لِلْأُخْرَى حَرْثًا فَاكْتَفَى كُلٌّ مِنْهُمَا مَا يَزرَعُ وَمَا يَأْكُلُ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْهَا إِنَّهَا فَاضِلَةٌ مِنْ رَبِّكَ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 97-أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا 98-وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا من وأعز نفرا 99-وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا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 ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اتفكر الذي خلقك من تراب فانثى ثم من نطفه ثم من قطره ثم سواك رجلا قال له صاحبه وهو يحاوره اتفكر الذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم, من نطفة ثم سواك رجلا قال له صاحبه وهو يحاوره اتفوتل الذي خلقك من تراب ثم نننطفه ثم من نقطه ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احدا لكنه والله ربي ولا اشرك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 ولولا إذ دخلت جمتك قلت ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا ولولا إذ دخلت جمتك قلت ما شاء الله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 فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا او يصبح ماؤها ضرا فلن تستطيع له طلبا او يصبح ماؤها ضرا فلن تستطيع له طلبا او يصبح ماؤها ضرا فلن تستطيع وأحيق بثمره فأصبح يقلب, كفيه فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا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 وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خير هنا لك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا هنالك الولايه لله هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كما إن انزلنا من السماء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 المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بالزة وحشرناهم, وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا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 نجعل لكم موعدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا وَضِع الكتاب فَتَرَ الْ المجرِمِينَ مُشْمِقينَ مَِّ فهِ وَيَبون وَيعولون يا وَلَن ما لِ هذاذَا الكتابابِ ل يُغادِر صغيرَة وَلَ كبير صظيرَة وَلا كبيرَةً إلَّا أأَخْصَهاَا وَجدَد مَا عملِلُ حاضِر وَلا يَقِم رَبّكَ أَحَد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 ما اشهدتكم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم تتخذ المضلين عبدا ما اشهدتكم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم تتخذ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 وَيوْمَا يَقُُ نَاد شركَ إ الذيذِنَزَعَلَم فدَعوهُم فَدَعونهمم فَلَم يَستْتَجبوا لَهُم وَجَعلناطَيينَم موُ بقَا وَيَومَ يَقُ نَاد شُرَكَان إَّذِنَ زَنم فدَعهم فَدَعوهُمْ فَلَم يَْستَجيبوا لَهُم وَجَعلناطَينَم وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مصرفا ورأى وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مُصْرِفًا ورأى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 ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا ولقد في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا وما من نعناس ان يؤمنوا اذ جاء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 وَمَا مَنَعَ عَنَّا سَأَن يُؤْمِنُونَ إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قَبْلَ أَن يَأْتِيَهُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا 178- ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق 179- واتخذوا آياته وما أنفروا هزواه 171- وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنثرين 172- ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياته وما أنفروا هزواه وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قدمت يداه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 إِنا جَعللْناَا عَ قُلُوبِهِمْ أَكَِّةَ أَ يَفْفَهُ أي يَفَّهُ وَفيِي آذَانِهم وَقرَاب وَإِل تَدُلم إلى الهدَ فَلَ يَهتَدُ إِذًا أدَدَ وَمَنْ أأَبْلَم مِم مَنذُكرَ بِآياتِ رَبّ فَعضَعًاهَا فَأَعْرَ عنْهَا, عنها وَنَسَمَا فَدَّمَت يَدَا إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ أَمْ يَفْقَهُوهُ فِي آذَانِهِمْ وَقُرَاءٌ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا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 واذ قال موسى لفتاته لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً واذ قال موسى لفتاته لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً فلما بلغ مجمع بينهما نسياختهما فاتخذ سبيلا في البحر سربا فلم ماذا الغام اجمع بينهما نسيا فتهما فاتخذ سبيلا في البحر سربا فلم ماذا الغام اجمع بينهما نسيا فتهما فاتخذ سبيلا في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه اتنا غداءنا لقد رقينا من سفرنا هذا نصب فلَمَّا جوَز قَالَ لِ فَتؤاتنا غدَنا لقد رَقين منِن سَفرن هذا نصب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 وَماَا أَ سَانِيه إلا الشيطانُ أن أأَذكُرهَ وَاتخَل سَبًاهُ في البَحْرِ عجَبلَ وَفلَ أرأكَ إ الأوينَا إلى الصَّفررَةِ فَإِنّ ننستُ الحوت وَما أَ سَانِيه إلا الشيطانُ أن أذكره وَاتخَلَ سَبيلَهُ في البَحْرِ ععَجبل قُلْ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّ الَّذِينَ عَاثَرُوا عَلَىٰ آثَارِنَا مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّ الَّذِينَ عَاثَرُوا عَلَىٰ آثَارِنَا قَصَصًا قُلْ ذَلِكَ مَا كُنَّا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّن عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّن عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن عِلْمًا فَجَاءَ جِدَاعًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ هُدًى قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ قَا لَ مسَلَ الأتَّبِعكَعَلَ تُعَّمَ لِ للِما مِمْ تَشْد طَالَ إِكَ لن تَستْطيع مَغيَ صَزر طَالَ إكَ لن تَستْطيع مَغيَ صَزرطَالَ إِكَ لنن تَسْطيع مغِييَ صَزر وَوكيفَ تَصِرُ عَام 113-وكيف تصبر على ما لم تحق به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا 115-ولا أعصي لك أمرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا 117-ولا أعصي لك أمرا. قال ستجدني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 قال فإني اتبعتني فلا تسألني عن شيء فلا تسألني شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق حتى اذا ركب في السفينه خرقها قال خرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا فانقلقا حتى اذا ركبا في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا حتى اذا ركبا في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد قال الم اقول انك لن تستطيع معي صبرا قال الم اقل انك لن تستطيع معي قال ألم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا ظلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا فانطلقا حتى إذا لقيا ظلاما فقتله قال اقتلت نفسا ذكريه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا فانطلق حتى اذا لقي اب من فقتله قال اقتلت نفسا ذكريه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا